حصريا على موقع معرضانات انا مش هنسيك بفكر قلب في خطر امسك السحاب تعبان نفسانو انا مخنوق من الدنيا انا مش مبسوط بضحك انا مكتئب زعلان جيبوا كنكن على جام نازل ادور فيك كبار انا مش جايه معاك وبحاول يبقى تشوفوا الوش التاني اني في بيتك شد الحام اصل طريال بالك بيخاف ارجع ولا لاديك كذاب تاخد على اوجه تاني على اخضر نعمل احتلال كنت في جنبك ارني جزاء ما ينسكش اعمل وشام ما تقلش على حقك تجيبه الاخضر <تصفيق> بتدي وترعبهم او طلقتي غلطت خلصت بخزنتي لما ادالي ايه من ايه ما المتنصيبي هناك تحت مطره ومعنيبي يلا بسيئت وصارني الصبحية عاشي الصار وقت المطار مبحبش ازحل ثانيا انا عشة صعبة بس انا صعب وضربت يا قرية كار في الغدار والنار وكرمتي عند غالي وكرمتي عند الغالي نو لقى قدلت الحور وكل كلامك كيف ano ang taga-kin kanting? Ang taong araw at minjasmet ko ang direk ang dalin niya at ang mga pagkakataon ko ang mga pagkakataon ko ang mga pagkakataon هو عدد عمل عن تركبنا كتير ولا حد عجبنا واللي بكبنا كأنه لغربنا معنا الفنون تزعل لو تيجي تزعلني انا مطرش هو حتعطبني فما دوستع انا مخدعبني في الحكاة افقاري بمالقوق كلنا سبالسة ودحكة جلسة الشر مالي ونفور والببرة شفرات عشره ازا يامل لغو <تصفيق> غاب جمع اللي غاب يا <متش> الشباب مش رجع اشتادو عيال بلعين ومنفسين ما فيش خلاص عندهم ما فيش خلاص عندهم دل حب ما طالح شخصيا صحت بعيد منا خلينا دين تام دور وعلى حمامك عارف şekلك شراب لك جوب حسي نبتن من فرقي أيوة أنا باي شكلك يوم لكن منبو يا جبرو نبو تدركنا حبو ما معايا ده مننا أنا ده بيتخشط أقول رجوع أنا الدعم و الدال مش باكل التكريم عندي بكل الدنيا. ولا حتى دري قعناي أنا بجميل شعرك طويل وجمالك رباني بلشت تبعدي ما تقربين في غيابك انا بعاني قلب ما تخنفيش ما تلومينيش اوعي نسياني انا مش ناسيك بفكر اللي بيان باسم ومش كل الملايين من جدار دركان إيش بيقف على أي حال الحدايد وحده ومرت جثة عشغال وهو أصلاً من توك احمد ابو غبال كابتر ما شفتي وجودنا بوستنا نحن تم عف أي محمد اللي بالعتدي بدأ بعد عن رجني كل حبوبه بيحبون لكن بسيطرة الدنيا على كده بس مش راجل عميمي واللي مشرب نفسه بنفسه يمكن جيشري في العميمي لاجل عليك الناس بتحبه ده مفيش قلب ضياب من قلبه والبوب علي وزه اللي راجل راجل ضح صاحبه ضحبه سوفي نسيجرت الحملة انا العالم ما انتم قلة عالبطة الاولي اتقام زمع برنة وجوه وعلى سرطة السلطان الافكار من مخشطان ولوبنا جي من الكرواني